بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعداده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله